129. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهمون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون